الا قَد رجا ال فرعون نذر كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر الكفاركم خير من اولىكم ام لكم برا في الذبر ام يقولون نحن جميعا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 قوم السقر ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح البصر ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مذكير وكل شيء فعلوه في الظبر وكل صغير يوم طر إِ المُتقين في جلَهر فيِي م قدِ صقٍ إ دَبلك موقب